كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد ايها الاحبه الافاضل اهلا بكم ومرحبا طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلة اللهم امين حبيب الغالي الشيخ احمد ابو ماهر اسال الله ان يحفظك وان يرضى عني وعنك وعن جميع اخواننا طبتم جميعا أيها الأحبة الكرام وطاب ممشاكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة أسأل الله أن يعيننا جميعا في رمضان وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور ونسأل الله أن يجعله شهر خير وأمن وأمان وسلم وسلام على أمة الإسلام ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه نواصل أيها الأحبة الكرام هذا هو اليوم السادس من أيام هذا الشهر المبارك ونحن مع تأملات إيمانية في آيات سورة الحشر هذه السورة العظيمة الجميله التي تزيد معرفة المسلم بربه وخالقه جل في و وكان آخر ما تكلمنا عنه بالأمس الكلام عن اسم ربنا جل في علاه العزيز وصفة العزيز وتكلمنا بشيء من التفصيل عن هذا الاسم وتلك الصفة ومعانيها في كتاب الله جل وعلا وقد وردت في كتاب الله في أكثر من تسعين موضع من كتاب الله نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن والله أمين وبارك الله فيكم حسن بس الله أن يحفظك وان. يرضى عني وعلي ويقول أهل العلم أيها الأحبة الكرام اللهم أمين وأنت بخير وصحة وعفية قبل الله منا ومنك أخي الحبيب شيخ حمالا <تصفيق> ويقول اهل العلم أن صفة العزيز لما وردت في كتاب الله أكثر من تسعين موضع كان من الآثار الإيمانية لإيمان المسلم باسم الله العزيز أنه ينبغي أن يعيش المسلم عزيزا لا ينبغي أبدا أن يعيش مهانا أو أن يعيش ذليلا كما يعيش عباد الدنيا وعباد الشهوات إنما المسلم يعيش مرفوع الرأس يعيش معتزا بدينه لانه اختاره الله جل وعلا يكون ليكون من افضل الناس اختاره ليكون مسلما ليكون من أتباع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من عباد الله الذي من صفاته العزيز ومن أسمائه العزيز قال ربنا جل في علا لعباده ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن حققتم الإيمان فلا ينبغي أن تعيش بدار ذل ومهان كما يعيش ذلك عباد الشهوات وعباد الدنيا من غير المسلمين لا المسلم يعلو بدينه ويرفع رأسه بدينه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم اسمع وصف هؤلاء يحبهم ويحبونه أذلة هي لين سهل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين رحمته وشفقته ولينه وان يكون سهلا لينا رفيقا رحيما مع اخواني المؤمنين هؤلاء الذين يحبهم الله قال في ذات الايه اعزه على الكافرين لا يعيش متأطئا رأسه ذليلا يشعر أن غيره أفضل منه بل المؤمن أفضل الناس المسلم أفضل الناس لا ينبغي أن يعيش يعني خافض الجناح كل ينال منه وهو لا يرد وهذا لا يدعو إليه أبدا ديننا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ من الإسلام ناقف قف مكتوف اليدين؟, اليدين لا أدافع عن حق أترك حق يسلبه فلان وياخذه فلان وفلان ويكون هذا من الطيبة وهذا من التدين وهذا من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لا تعطه لا المسلم يحافظ على حقه ويعيش عزيزا ليس مهانا ولا يعني لقمة سائغة لغيره ممن يطمع فيه ليس هذا تدينا بحال من الأحوال رأيت إذا جاء رجل يريد أن يأخذ مالك قال لا تعطي قال يا رسول الله ارايت إن قاتلني يريد أن يأخذ حقي بالقوة قال فقاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد في الروايه الأخرى قال أنت في الجنة قال أرأيت إن قتلت قتلت وأنا ادافع عن حقي صائل يريد أن يأخذ اه مالي ان يعتدي على حقي فقاتلني فقاتلته فقتلت قال ارايت إن قتلت قال هو في النار هو في النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون اهله فهو شهيد هذا لا يتناسب ابدا مع ما نراه اليوم من سكوت على المسلمين الذين تنتهب أراضيهم وتنتهك أعراضهم وتسلب أموالهم ويشردون من بلادهم ونرى أن الذين يستطيعون مد يد العون لهم يداهنون أعداهم ويسالمونهم ويصافحون ويجلسون معهم في الوقت الذي إخوانهم يعتدى فيه على أموالهم وبيوتهم وأراضيهم وأعراضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله المسلم لا يعيش يعني مطمعا لغيره إنما يعيش عزيزا يدافع عن نفسه يدافع عن دينه يدافع عن أهله يدافع عن ماله أصل العزة الإيمان بالله الذي من أسمائه العزيز ومن صفاته العزيز العزة منيع الجناب جل في علاه طيب هل هناك أسباب تجعل المسلم أو تجعل المسلمين أفرادا وجماعات أفراد ومجتمعات؟ في عز ولا يكونون مطمعا لغيرهم سبب العزة أصالة يعني سنذكر جملة من الأسباب لكن الأصل, الأصل أن سبب الذل للفرد وللمجتمع معصية الله جل في علاه وسبب العز والرفعة والتمكين ورفع الرأس طاعة الله ولزوم مطاعة الله جل في علاه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعين نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة إذا تعاطيتم ذلك وانتشرت المكاسب المحرمه في ديار المسلمين إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر كل هذا كنايه عن عبادة الدنيا ونسيان الاخره قال وتركتم الجهاد في سبيل الله لا أحد ينشر دين الله لا أحد يدافع عن دين الله قال سلط الله عليكم ذلا الذي يحياه الآن الكثير من المسلمين ولا حول ولا قوه إلا بالله بسبب ماذا بسبب تعاطي المعاصي وانتشارها من غير نكير بسبب الف المعاصي اذا تبايعتم بالعين انتشرت المكاسب المحرمه في ديار المسلمين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بزار هي الدنيا ولا شيء غير الدنيا عبادة الدنيا القيام لأجل الدنيا الحرب لأجل الدنيا التنافس لاجل الدنيا قال وتركتم الجهاد في سبيل الله نسوا الآخرة ونسوا دينهم ولم وما عاشوا لأجل قال سلط الله عليكم ذلا أين المخرج يا رسول الله؟ قال لا ينزعه عنكم هذا الذل الذي كان بسبب المعاصي الذي تنتشر في ديار المسلمين قال حتى ترجعوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى دينكم عندنا حديث الصحيح حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما فزعا قالت وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه هذه وحلق بين السبابة والابهام صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه قالت زينب الفطنة الالمعيه الذكية رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون الأم ممكن يأتيها الذل وتعيش في مهانة وفيها صالحون فيها فلان وفلان وفلان فبعض الصالحين قال نعم إذا كثر الخبث إذا انتشرت المعاصي وقل الخير ضرب الذل على الاعلى الامه ولا حول ولا قوه الا بالله أصل اصل ضياع العزه من المسلمين والاصل ان يعيش المسلم عزيزا وان يعيش المسلمون معتزون بدينهم لا يهينوا ولا يخنعوا انما ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اصل ما يجلب الذله ويضيع العزة تعاطي معاصي الله والبعد عن طاعة الله جل في علا ثم ذكر أهل العلم جملة من الأسباب التي تجلب العزة للأمة أفرادا وجماعات قالوا تحقيق العبودية الإنسان ينقي عقيدته ويراجع إيمانه بالله وتوحيده لله جل في علا ينظر في عقيدته وينظر في عبادته ينظر في عقيدته وفي إيمانه فان تقويه ذلك يقوي ايمانه ويعيد له العز والرفعه والقوه انظر الى سحره فرعون بعد لحظات لحظات ليس يعني من دقائق معلومات كانوا يقولون فبعزه فرعون إلا لنحن الغالبون الآن فرعون يهددهم بالقتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل والسجن إلى غير ذلك من الامور قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إليات الأخرى قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا افعل ما شئت قد باشر الإيمان بشاشة قلوبهم الآن ما عادوا يرهبون الطاغيه الظال لأنهم حققوا الإيمان والتوحيد غلام الخدود. اقرأ قصته في تفسير سورة البروج يقف أمام الملك الطاغي الذي يحاول قتله مرة بالرمي من الجبع ومرة يريد أن يغلقه في البعو ومرة, ومره ومره ومرة يحاول ففي النهاية يقول الغلام غلام غلام واحد يقول له يقول الظالم للطاغي إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به سبحان الله عزة الإيمان المؤمن عزيز لا يعيش مهانا ولا ذليلا ولا خانعا قال إلك لست بقاتل حتى تفعل ما أمر الغلام يأمر الملك يأمر الظالم يأمر الطغير أجل قال وماذا قال تجمع الناس في صعيد واحد كل البلدة تجمع في مكان واحد الغلام له نية وله هذا قال ثم تاخذ سهما من كنانته ثم ترفع صوتك عاليا وتقول بسم الله رب الغلام فإذا فعلت ذلك فإنك قاتلي فلما فعل ذلك الطغي آمن الناس جميعا ثم كان بعد ذلك شق الأخذين إلى, غي... إلى... إلى آخر القصة المهم ان الغلام الغلام وهو فرد وهو ضعيف وهو غلام صغير إيمانه جعله من أهل العزة فالإيمان وتحقيق التوحيد يجعل الإنسان عزيزا لا يجعله يقنع ولا يذل نفسه لمخلوق مثله ولا لأجل شهو ولا لأجل دنيا بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه يسحل في حر مكة ويتبعه الصبيان وسيده أمية بن خلف فوق رأسه ليلا ونهارا يعذبه وهو يقول بأعلى صوت أحد أحد لا يضره مع ذلك تعذيب ولا, ولا إنما يستعلي بإيمانه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما رأوه خاض في مخاض يعني ماء وطين إلى غير ذلك فقالوا لو ركبت حتى لا ركل الأعداء أو كذا أو كذا فقال والله لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما بتغين العزة في غيره أذلنا الله العزه في الإسلام في الإيمان في الانقياد لشرع الله جل في علا وليس في غير ذلك مما يلهث خلفه اللاهثون ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيق التوحيد والإيمان نزوم طاعة الله جل في علا يجلب للإنسان العزة ولزوم المعصية يجلب إليه الانكسار والذل عياذا بالله الحسن رحمه الله قال كلا والله إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين لكن الذل يعني هؤلاء الفسقه هؤلاء الفجره هؤلاء الظلمه وإن رأيتهم حسبت أنهم من الأعزاء أو من السعداء قال لكن الذل يملأ قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله جل في علاء من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كن إلى جوار العزيز لا تبتعد عنه اكتسب عزك وسؤددك وقوتك من قربك من العزيز جل في علاه من أسباب اكتساب العزة أن يرفع المسلم من شأن الحق وأهل الحق يعرف الفضل لأهل الفضل يقول الحق ولو على نفسي هذا يجعله من أهل العزة الأولى ب. قومنا أن يقدموا أهل الديانة لا أن يقدموا, لا أن يقدموا الفسقة من كان يعني أشد تمسكا بدينه هذا الذي يرفع وهذا الذي يقدم وهذا الذي يقتدى به وهذا الذي يشار إليه لا إلى الرقاصين ولا إلى الفاسقين ولا إلى المفسدين كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن أسباب تحقيق العزة للأمة المسلمة أفرادا وجماعات الوقوف على حقيقة الدنيا الدنيا موصوفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخرة موصوفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر ليس يعني شيئا لا يعرفه أحد انما الدنيا معروفه بقدرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تساوي عند الله جناح بعوضه لا تساوي عند الله جناح. هي اهون على الله جل وعلا من جناح البعوض ومع ذلك إذا نزلت إلى واقع المسلم رايت تعاملهم مع الدنيا ونسيانهم للاخره يجعل المرء يعني يعجب أشد العجب من هذا الذي يفعله الناس ليس هذا من سبل العزة عباد الله إنما يجلب العزة للمسلم إرادته للآخرة عمل الآخر تقديم لا نقول أنه يطلق الدنيا ويترك الدنيا ولا لا يعيش في الدنيا ويعمرها ويأكل ويشرب ويسعى ويأخذ بالأسباب لكن الآخرة عنده مقدمة هي الأولى والآخرة خير واولى خير وأبقى الدنيا وإن كانت من ذهب يفنى والآخرة من خشب أو خزف يبقى فالباقيه أولى بأن يهتم بها الإنسان يعمل لدنياء لكن الآخرة عنده مقدمة على الدنيا من أسباب عودة العزة للام أفرادا ومجتمعات إقامة دين الله والعيش لدين الله جل في علاه وتربية الأولاد على ذلك لا تربية الأولاد على عبادة الدنيا وعبادة المال وعبادة الشهوات لكن تربيتهم على أن هناك خالق للكون هو الذي ينفع أو يضر هو الذي يملك للإنسان وليس غيره النفع والضر لا أحد يملك له ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله جل في علاه قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك لا تلتفت عن دينك وعن صلاتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لأجل شيء يصيبك من أحزان الدنيا وأكذار الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف هو الاولاد على العمل للآخرة والعيش للآخرة ومعرفة قدر الدنيا ومعرفة قدر الله جل في علاه يا غلام هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وتأمله وما فيه من المعاني يا غلام إني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الله جل في علا غني عن أن يحفظه غيره لكن يحفظ الله بأداء أوامره والانتهاء عما نهاك عنه رب العالم يحفظك تعش عزيزا تعش مكرما تعش مرفوع راسي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تداهك أي معك إذا سألت يا بني إذا سألت فاسأل الله هو الرزاق وهو المعطي وهو الذي يقدر كل شيء حسب مشيئته إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت على صعب أو شديد وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لو كل الناس يريدون لك نفعا بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لو كل الناس عاوزة تضرك بشيء ولم يقدره لا فلن يكون فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام أقلام الملائكة التي تكتب ما قدره الله إلى قيام الساعة وجفت الصحف يعني يعني سيكون ما قدره الله لن يصيبنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فاعتمد على الله واستعن بالله وسل الله واحفظ الله وكن مع الله يحفظك رب العالمين العزة لا تجتلب ولا تكتسب لا بالمال ولا بالولد ولا بالشهرة ولا بالمنصب ولا بغير إنما بطاعة الله جل في علا اعتبر بحال صاحب الجنتين كان منذ لحظات يقول لصاحب أنا أكثر منك مالا و أعز نفرا بماذا يا صاحبي بالمال بالأرض بالجنتين فعما قل بعد قليل وأصبح يقلب كفيه فيها وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وربنا جل في علاء العزيز عزته صفة من صفاته ليست بمعزل عن رحمته ولا بمعزل عن حكمته ولا بمعزن عن علمه جل في علاه فهو العزيز الرحيم وهو العزيز العليم وهو العزيز الحكيم جل في علاه والمسلم يعلم ذلك ولا يغفل عنه ويتمسك بدينه ليرفعه الله ليعزه الله إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله مع ختام الآية الأولى من سورة الحشر أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ننفعنا بما علمنا نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض ديون المدينين من المسلمين اللهم يسر لنا أمورنا واجمعنا دائما بالخير وعلى الخير وفي الاخره في الفردوس الاعلى اخوانا على سرر المتقابلين اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته